فَكَشَفْنَا عَنْ كِفَّيْكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَّن نَّعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياهُ في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بذ